بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدموا لكم هذه المادة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر تسجيلات الرأية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمعاني الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه والمتمستكين بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فإن الموضوع الذي سنتحدث عنه في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله وفي هذا المسجد المبارك وفي هذا الوقت المبارك هو موضوع يهم جميع المسلمين ألا وهو موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفة الأنبياء والمرسلين ولا سيما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 وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وكما هذا هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم فوصف أمته كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال تعالى ويتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون والعمر بالمعروف المعروف المراد به جميع الطاعات سميت معروفا لأنها تعرفها العقول السليمة والفطر المستقيمة وأول المعروف وأعظم المعروف عبادة الله وحده لا شريك له إخلاق العبادة لله عز وجل وترك عبادة ما سواه هذا أعظم المعروف عبادة الله وحده لا سريك له وبعد ذلك فائر الطاعات من واجبات ومستحبات كلها تدخل في النطاق المعروف كل ما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه معروف والمنكر كل ما نهى الله تعالى عنه ورسوله فجميع المعاصي منفر لأنها تنشرها العقول السليمة والفطر المستقيمة الشرائع السماوية كما أن المعروف تقره الشرائع السماوية فكذلك المنكر تنفره جميع الشرائع السماوية وتنفره أيضا العقول السليمة والفطر المستقيم وأعظم المنكر الشرك بالله عز وجل الشرك بالله هو أعظم المنكر ولهذا اول ما تأمر الرسل عليهم الصلاة والسلام بأعظم الطاعات وهي عبادة الله وأول ما تنهى عنه الشرك وهو عبادة غير الله عز وجل أو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبد الله واجتنب الطاهوس كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد وكذلك يدخل في المنكر كل المعاصر سبائرها وصغائرها تدخل في المنكر فدخلوا في نطاق المنكر كل ما حرمه الله عز وجل فإنه منك وكل ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه منك سواء في العبادات أو في المعاملات أو في الأخلاق فإنه يدخل في هذا الوصف كل ما نهى الله عنه من العبادات ومن المعاملات ومن المكاسب ومن الاخلاق فإنهم منك وكل ما أمر الله تعالى به من العبادات ومن سائر الطاعات فإن هذا هو المعروف ولا صلاحة للبشرية إلا بقيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن طبيعة الاجتماع البشري الإنسان لا يعيش وحده حتى ولو عاش وحده فإنه يجب عليه أن يأمر نفسه بالمعروف وينهاها عن المنكر ولكن بالمجتمعات البشرية يتأكد ذلك ويتعظم وجوبه لأن من طبيعة البشر إلا من رحم الله العدوان والظلم بحكم النفوس الأمارة بسوء وبحكم وجود شياطين الإنس والجن الذين يزينون للناس القبائح ويثبتونهم عن الطاعات وبحكم وجود المغريات من الشهوات المحرمة في كل وقت بحسبه فإن المجتمعات البشرية توجد فيها المغريات للوقوع في المحرمات من والمآكل والمشارب والمكاسب هناك مغريات فاتمة تغري كثيرا من الناس لمقارفة المنكر وتثبت كثيرا من الناس عن أداء الواجبات والمستحبات في حكمي أن هذا لازم للبتر اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يستقيم شأن الأمة وحتى تقاوم هذه الأمراض الأمم لا شك أنها توجد المستشفيات لمقاومة أو لعلاج الأمراض لعلاج الأمراض الحسية التي تصيب الأبدان المجتمعات توجد المستشفيات وتجند الأطباء لمعالجة الأجسام وهذا شيء يحمد عليه وشيء مطلوب والمجتمعات فذلك تحاول كل ما فيه بقاء المجتمع وقوة المجتمع ومن أعظم ذلك أمراض الشهوات والشبهات فإن أمراض الشهوات والشبهات أشد خطرا من أمراض الأجزاء لأنها أمراض تصيب القلوب وتصيب الدين الذي لا خلاحة للبشر إلا به تصيب القلوب والقلوب هي ملوك الأجزاء كما قال الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد منغتل إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فأمراض الشهوات والسبهات تصيب القلوب حتى تمرض أو حتى تموت لا بد من مقاومة هذه الأمراض وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنفع وكل مجتمع حتى ولو كان مجتمعا إسلامياً وحتى ولو كان الإيمان قد انتشر فيه لا بد أن يكون هناك من الفساق ومن ضعفاء الإيمان لا بد أن يكون هناك من يقع في المحرمات حتى في العهد النبو في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة التي هي أذكى القرون والتي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال الراوي لآدري ذكر بعد قرنه اثنين أو ثلاثة في هذه القرون المفضلة وجد من من يعطي وجد من يزني وجد من يترث وجد من يفعل سيء من المعاصي ولذلك تقام الحدود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الكلافاء الراشدين في القرون المفضلة لقيام الأمر بالمعروف والنهي عن الموكر وعلاج هذه الأمراض الفتاة فما بالكم؟ بالقرون المتأخر وما بالكم بالقرون التي نعيش فيها وقد فتحت الدنيا وتقاربت البلدان واختلط العالم أقصاه بأقصاه فصار ما يحدث في أقصى المعمورة يصل إلى أقصاه بسرعة يتأكد إذن قيام جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الوقت والاهتمام به غاية الاهتمام فليس هو بالأمر الهيئ الإنسان يجب عليه أن يأمر نفسه وينهاها قال تعالى فأما من قغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى, ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها بجورها وتقواها قد أفلح من زكياها وقد خاب من دستاه كذلك على الإنسان ليأمر أهله وأهل بيته وأمر أهلة بالصلاة والصدر عليها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارًا عليها ملائكة غناء وشداد لا يعتون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال صلى الله عليه وسلم كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته والرجل راعٍ على أهل بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة مسؤولة في بيت زوجها ومسؤولة عن كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعيه وكذلك يمتد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من البيوت إلى الشوارع إلى المجتمعات لان هذا من باب التعاول على البر والتقوى وهذا هو التكافل الصحيح التكافل الاجتماعي الصحيح وهذا الذي لا بد منه تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر هذا اعظم التكافل الاجتماعي وأعظم التعاون على الجر والتقوى قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة, الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وليأئمة المسلمين وعامته فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في النصيحة بل هو أعظم النصيحة إذن وما دام الأمر كذلك فيجب أن نعرف حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نص العلماء رحمهم الله على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على هذه الأمة لا خيار فيه لكن هو واجب على الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإذا لم يقوم به أحد أذم جميع أفراد الأمة ويسألها الله يوم القيامة عنه ويحاسبها عليه قال تعالى وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةِ يَدْعُونَ إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وتكم منكم على أن من هنا تبعيضية أي تقوم جماعة فيها الكفاية وفيها السداد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجتمع المسلمين وحينئذ تكون الأمة قد أدت هذا الواجه إذا جندت جماعة تقوم به على الوجه المطلوب ومع هذا يجب على الجميع التعاون مع هذه الجماعة التعاون مع هذه الجماعة وأن لا تلقى المسئولية عليها بل يتعاون جميع المسلمين مع هذه الجماعة بما يتطلبه الأمر وتكون هذه الجماعة هي القائمة عليه وإذا لم يقم به جماعة من المسلمين على الوجه المطلوب أثمت الأمة جميعا وكل فرد من أفرادها يناله الإثم ويحاسب يوم القيامة لماذا أهملتم هذه الجامعة هذا هو حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه واجب لا بد منه ووجوبه عن الكفاية يعني أنه لا بد أن تقوم جماعة من المسلمين يكلفها ولي الأمر ويجنهدها ولي الأمر لمتابعة هذا هذا الجانب والقيام به على خير وجه ويجب على المسلمين أن يتعاونوا مع هذه الجماعة وأن يناصفوها وأن يذلوا معها ما يستطيعون لأن المسلمين كما شبههم النبي صلى الله عليه وسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بي والحمى هذا هو حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذه الأمة قال تعالى كنتم هذا شطاب لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المشي كنتم خير أمة أخرجت للناس قال المفسرون كنتم خير الناس للناس لأنه لا يكفي أن الإنسان يكون صالحا في نفسه بل لا بد أن يصلح نفسه ويصلح الآخرين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وكما أنك تحب لنفسك دخول الجنة والنجاس من النار تعمل بطاعة الله وتجسنب معاه الله كذلك تحب لإخوانك دخول الجنة والنجاس من النار ولا يكون ذلك إلا بأمرهم بالمعروف والناهي عن المنكر وأنت حين تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر تريد لهم الخير لا تريد تنقصهم ولا عيبهم ولا الحط من قدرهم ولا تعييرهم وإنما تريد نفعهم تريد إنقاذهم من النار ودخولهم الجنة كيف تتركهم يقعون في النار وأن تقدر على انقاذهم بأن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنفس ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها يعني أن بعضهم صار في الطابق العلوي وبعضهم صارً في الطابق السكلي والطابق السكلي أقرب إلى الماء فكان الذين في الطابق السكلي إذا أرادوا الماء يفعدون إلى الطابق العلوي لحصول على الماء فقالوا لو شققنا في نصيدنا من هذه السفينة لو خرقنا فرقاً ولم نؤذي من فوقنا لو خرقنا في جانبنا فرقاً لنأخذ منه الماء من الجانب السبلي ولا نؤذي من فوقنا بأن نصعد إليهم ونسردد عليهم ومعلوم أن السفينة إذا فرقت دخلها الماء وغرق غرق أهلها قال صلى الله عليه وسلم فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا هلت أهل الطابق الأعلى والطابق الأسفل وينخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا نجى أهل الطابق الأعلى ونجى أهل الطابق الأسفل هكذا هكذا المجتمع أهل الطابق الأعلى فيهم أولا في الأمور والعلماء وأهل الرأي وأهل العقول السليمة ومن دونهم هم بعض القصار وبعض الكساف وبعض ضعاف الإيمان هذا لا في الطابق السهلي فيجب على أهل الطابق العلوي من الإيمان والعقول أن يأخذوا على أيدي هؤلاء لأن يأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر حتى تحصل النجاة لجميع وأما إذا تركوهم يقعون في المعاصي فهم كمن فرقوا أهل الطابق السفلي في السفينة فيها لأن العقوبة إذا نزلت عمّت الجميع واتقوا فتنة لا تطيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب فالعقوبة إذا نزلت عمّت الصالح والطالح عمّت الطالح لمعصيته وعمّت الصالح لثكوته وتركه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو كما يعبر هو الصمام الأمان لهذه الأمة متى تحقق ووجد فإن هذا علامة على نجات هذه الأمة وسلامتها ومتى عدم هذا الجانب ولا حول ولا قوة إلا بالله أو ضعف فإن هذا علامة على هلاك هذه الأمة ولهذا لما قالت عائشة رضي الله أو, أو, أو إحدى أمهات المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث إذن فالمنكر ترك الأمر بالمعروف وترك الناهي عن المنكر علامة على هلاك هذه الأمة كما تشاهدون في المجتمعات المعاصرة لكم ما فيها الآن من النكبات وما فيها من الجتن وما فيها من البهيمية وضياع الأخلاق وضياع الأعراض واختلال الأمن فاسمعون الشيء الكثير حتى وإن كانت تملك السلاح وتملك القوة والمقترعات لكنها ضائعة في اخلاقها في أعراضها مهددة في أمنها أما الأمة التي تؤمن بالله ورسوله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فإنها آمنة كما ترون والحمد لله في هذه البلاد ونرجو الله أن يتم عليها نعمته وأن يديم عليها فضله وأن يجعلها أمة صالحة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر هذا جانب عظيم يا عباد الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هوائده عظيمة وقد نص الله تعالى عليها في كتابه الكريم فأخبر سبحانه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب الاستقرار والتمكين في الأرض قال تعالى وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاةة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونحوا عن المنكر ولله عاقب كل ولا ولينصرن الله من ينصر أخبر سبحانه بل أقسم سبحانه وتعالى أنه ينصر من ينصره من هم الذين ينصرون الله هم الذين ينصرون دين الله عز وجل بيّنهم بقوله الذين إن مكناهم في الأرض أقام الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور إذن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للأمن والاستقرار والنصر على الأعداء والتمكين في الأرض وأخبر سبحانه وتعالى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينجي من عذاب الله إذا نزل, إذا نزل العقاة إذا نزل العذاب في الأرض لا ينزو إلا الآمرون بالمعروف فالناهون عن المنكر أما السافتون والمداهنون فإنهم يهلكون ولو كانوا صالحين يهلكون مع العصار الصالحون إذا كانوا لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فإنهم يهلكون مع العصار قال تعالى يعني في جوطة اصحاب السبس واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة, حاضرة البحر إذ يعدون في السبس نهاهم الله عن صيد السمك يوم السبت إذ خلاء وانتحاناً لهم لكنهم احتالوا عليه ونصبوا له الشباك وحفروا له الحفر يوم السبت وصاروا يأخذونه يوم الأحد احتيال على ما حرم الله عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم شيثانهم يوم سبت شرع ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يرسقون حتى إن الله سبحانه وتعالى سلط عليهم الحيتام تأتيهم وتكفر في اليوم الذي نهوا عن صيب هذه ابتلاء لهم وامتحانهم فأغراهم ذلك بأن يحسالوا على أخذها كذلك نبلوهم يعني نختبرهم بما كانوا يفتقون وإذ قالت أمة منهم لماذا تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرةً إلى ربكم ولعلهم يرتقون فلما نسوا ما ذكروا أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يرسقون لما نجل العذاب لم ينجوا إلا الذين أنكروا المنكر وأنكروا عليهم تعديهم على حرمة الله سبحانه وتعالى وسكت عن الذين لم, لم ينهوا عن المنكر سكت عنهم فلا يدر هل هم مع الناجين أو هم مع الهالكين أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس لما كانوا يرسلون قال سبحانه وتعالى فلولا كان من القرون لما ذكر سبحانه وتعالى في سورة هود ما وقع في الأمم السابقة من النكبات والعقوبات والهلاك قال سبحانه وتعالى فلولا كان من القرون من قبلكم قلوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك أليه لك القرى بظلم وأهلها مصلحون ما قال صالحون فقط قال المصلحون والمصلحون هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلا قليلا ممن أنجينا منه ذكر أنه سبحانه وتعالى نجى هؤلاء القليل الذين ينهون عن فساد في الأرض وأن الأكثرين هلكوا لأنهم لا ينهون عن فساد في الأرض وكما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لنصر الله والتمشين في الأرض وسبب لنجاة من العذاب والعقاب فإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للهلاك وسبب للعنة الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى لُعِنَ الذين تَغَرُوا من بَنِي إِسْرَائِيلِ على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وقد كل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية على أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام هلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطلنه على الحق أطراء هؤلاء يغضبن الله قلوب بعضكم بعض ما يلعنكم كما لعنهم كما لعنهم والله جل وعلا قص علينا هذا لاجل ان نحذر من الوقوع فيما وقع فيه هؤلاء حتى لا تحق علينا لعنه الله عز وجل وغضب الله اذا لابد من وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة اخرى للناس اخرجت للناس قال ابو هريره كنتم خير الناس للناس كاتون بهم يقادون في السلاسل حتى يدخلوا الجنة بمعنى أنكم تأثرون الكفار ثم يسلمون ويدخلون الجنة يعني إذن أسرهم كان لمصلحتهم وإنقاذهم من عذاب الله فهذا من فضل هذه الأمة الذي منحه الله لها على غيرها من الأمة فالمسلمون لا يجاهدون الكفار طمعا في أراضيهم أو طمعا في أموالهم وإنما يجاهدونهم لأجل إنقابهم من النار إن اهتدوا وإلا لاجل إراحة المسلمين منهم وتطهير الأرض من شركهم وكفرهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله هذا هو الغرض من الجهاد الذي هو أعظم الأمر بالمعروفة الناعية عن موسى وهذا مزية عظيمة لهذه الأمة أنها تجاهد الناس لأجل مصلحة الناس ولأجل ادخالهم في الجنة وإنقاذهم من النار إذا عرفنا فائدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قام وتحقق وعرفنا الضرر الذي يحصل من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو التهاول فيه لكن ما كل أحد يصلح لأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد من صفات تتحقق في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد ذكر العلماء أنه لا بد في الآمن بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتحلى بثلاث صفات الصفة الأولى العلم أن يكون عالماً فيما يأمر به وفيما ينهى عنه يعلم ما هو المنكر والمحرم والمكروه وبعبارة أخرى يعلم ما هو المنهي عنه شرعاً حتى ينهى عنه ويعلم ما هو المأمور به حتى يأمر الناس به لا بد أن يكون على جانب من العلم يعلم ما هو المنكر ويعلم ما هو المعروف وإلا إذا أمر ونهى بغير علم فإن ضرره يكون أكثر من نفعه لأنه قد يأمر بما ليس بمشروع وينهى عن ما كان مشروعا قد يحلل الحرام ويحرم الحلال وهو لا يدري يتكلم بغير علم يأمر بغير علم ينهى بغير علم فهذا ضرره أكثر من نفع إن, وجد فيه نفع إن وجد فيه نفع فالضرر أكثر والخطر أعظم فلا يتقدم لهذا إلا من كان يعلم بما يأمر ويعلم بما ينهى هذه الصفة الأولى الصفة الثانية الرفق أن يكون رفيقا حكيما بما يأمر به وفيما ينهى عنه والصفة الثالثة أن يكون صبورا على الاذى اذا ثلاث صفات العلم والرفق والصبر الصفه الأولى وهي العلم تكون قبل الأمر والنهي الصفه الثانيه وهي الرفق تكون في حال الامر والنهي الصفه الثالثه وهي تكون بعد الأمر والنهي هل الصفة الأولى الاولى الصفه الثانيه الرفق يعني يرفق بالناس ويامرهم برفق وحكمه ولا يامرهم بعنف وكلام يجرح شعورهم بل يأمرهم بطريقة حكيمة طريقة رفيقة لأنه يريد لهم الخير وليكون تأثيره فيهم أبلغ وذلك يعني أمرين الأمر الأول أن ينظر في نتيجة الأمر بالمعروف النهي على المنكر قبل أن يدخل فيه ما الذي يتركب عليه ما الذي يحصل إذا أمر ونهى وفي ذلك الثلاث حالات الحالة الأولى أن يترتب على الأمر بالمعروف أنه مُنكر زوال المُنكر أن يترتب زوال المُنكر وتحقق المعروف. يعني يترتب زوال المعصية وتحقق الطاعة ففي هذه الحالة يتأكد الأمر بالمعروف ويجب لأنه إزالة شر وإقرار خير الحالة الثانية أن لا يزول المُنكر بالكلية ولكن يخف ياخذ المنكر وفي هذه الحالة أيضا يقدم ويأمر بالمعروف ويناع المنكر تخفيفا للشر لأنه إذا لم يمكن زالته بالكلية فعلى الأقل يخفف الحالة الثالثة العكس أن يترتب على الأمر أو الإنكار يترتب على الإنكار حصول منكر أعظم أو مساوم حصول منكر أعظم أو مساوم ففي هذه الحالة يتوقف يتوقف الإنسان لأنه إذا ترتب على إنكاره معصية حصول معصية أكبر منها فإنه يتوقف حتى يفتح الله سبحانه وتعالى وحتى يأتي الله بالفرج ويكون هذا من باذ ارتكاب أخف في الضررين لدفع أعلاهما وهي قاعدة معروفة في الدين ارتكاب أخف في الضررين لدفع أعلاهما ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد هذا واضحا في يوم أن كان بمفتح عليه الصلاة والسلام ولا يتمكن من إزالة المنكر ويترتب على إزالته قد يترتب عليه حصول شيء أشد كان صلى الله عليه وسلم يرى الأصنام ويرى ويرى لكنه يقتصر على دعوة الناس إلى التوحيد وإلى العبادة لكن ماذا بكسر الأصنام ويحطنها ويزيلها لأنه يترتب على هذا شيء أشد وهو القضاء على الدعوة وكذلك الله تعالى يقول ولا تسب الذين يبعون من دون الله ويسبوا الله عدوا بغير علم إذا نترتب على مسبة الأصنام ومسبة المعبودات أن يتسلق الكفار ويسبوا الله عز وجل فهذه مفسدة معلم تدرى درء المفاسد مقدم على على جلب المصالح هذا من جانب النظر فيما يثمره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومتى نمضي ومتى نتوقف وليس التوقف معناه أن نعطل هذا الشيء لا معناه أننا نعمل ما نستطيع من الدعوة والترغيب والبيان وأما إزالته فأن نتوقف حتى تكون بأيدينا المقدرة على ذلك ونسأل الله عز وجل الفرج والإعانة وكذلك من الرزق أو من الحكمة النظر في حالة الشخص الذي يؤمر وينهى الشخص الذي وقع في معصيره تنظر في حالته وتعامله بحسب أحواله لأن الواقع في المعصية قد يكون جاهلا جاهلا أنها معصية جاهلا أن هذا سي محرم فهذا يكفي أنك تبين له أنك يا فلان فعلت معصية يا فلان فعلت محرما فإذا كان وقع فيه عن جهل فإنه سيتركه الحالة الثانية أن يعلم أنه فعل معصية وأنه فعل محرما نبغي ان نعرف حاله الناس اليوم بجانب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الناس هذا الوقت ثلاثه اصناف طرفان ووسط. طرفان ووسط الطرف الاول ناس تركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عطلوا جانب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا حول ولا قوة الله. وهذا ترك لواجب عظيم من واجبات الإسلام وهدم لأعظم المقومات في هذه الدين وتسليط لأعداء الله ورسوله وتسليط للعصاد والمفسدين فإن الشر إنما ينتشر إلى عصي لجانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه يصبح بدون مقاوم وأنتم تعلمون أن شياطين الإنس والجن إذا تنحت لهم الفرصة فينهون اي شرور شرهم بسرعه وبشتى الوسائل ولا يقاومهم الا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤيد بالسلطان الطرف الثاني ناس تشددوا في جانب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واخذوه عن إطار الحكمه والموعظه الحسنه اخرجوه عن اطار الحكمه والموعظه الحسنه الى اطار التنفير والتشديد ومواجهة الناس بالغلة والقسوة وهذا لا يجوز ولا يصلح أن يكون أمراً بمعروف ونهياً عن موسى فقد يأتي أحدهم على إنسان جاهل ارتكب معطي من المعاطي فعنفه ووبقه وتكلم في حقه وجرح هذا ليس من الحكمة أو زاد في إنشاره عليه أكثر من اللازم هذا جانب يعني مثل الجانب الأول كلاهما خطأ لا الذي ترك الأمر بالمعروف ولا الجانب الذي تشدد فيه وأخرجه عن نطاقه الصحيح هذا لم يأمر بالمعروف المتشدد هذا لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر مثل الجانب الأول مثل الجانب الأول سواء لأنه أمر ونهى على غير طريقة صحيحة فوجود أمره ونهيه كعدمه إن لم يكن ضرره أفكار من ضرر الأول لأن هذا أصبح منثرا يصد عن دين الله عز وجل أما الوسط وخير الأمور أوساطها وجعل الله هذه الأمة أمة وسطا فهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما تقتضيه الشريعة من الحكمة والموعظة الحسن وبالصفات التي ذكرنا العلم أولا والرفق في حالة في العمل الميداني الأمر بالمعروف الناهي عن المنكر والصبر بعد الأمر بالمعروف الناهي عن المنكر لأن الإنسان الذي يواجه الناس ويأمرهم وينهاهم يحصل عليه أذب بلا شك بالقول وبالفعل يواجه من الناس فلا بد أن يصبح وإذا لم يكن معه صبر فإنه سيقف في أول الطريق قال تعالى لما ذكر الخطوات الأولى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم للتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيله وهو أعلم للمفتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عطبتم به قال وَلَا إِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ خير لِلصَّابِرِينَ وَاسْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بالله وقال لُقْمَانُ لِبْنِهِ من جملة ما أوصاوا يا أبني أقن الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور فدل هذا على من الذي أمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى الصبر لأنه سيواجه في مقابل الأمر والنبي سيواجه مشقه من الناس وتعبا من الناس فلا بد ان يصبر والصبر معناه حبس النفس حبس النفس على طاعه الله سبحانه وتعالى وهو ثلاثه انواع حبس النفس على طاعة الله حبس النفس عن معصيه الله حبس النفس عن الجزع لاقدار الله سبحانه وتعالى صبر على طاعه الله وصبر عن محارم الله وصبر على اقدار الله المؤمن هذه أنواع الصبر ويكون للآمري المعروف والنهي عن المنكر النصيب الأكبر من الصبر والتحمل تعرفون ما جرى على الرسل عليه الصلاة والسلام من خلال ما قصه الله عز وجل في القرآن وماذا صبر ما قصه الله عن أول الرسل نوح عليه السلام وأنه لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عام يدعون إلى الله قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب عليم قال يا قومي إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واستقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويغفركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يوخر لو كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت قومي ليلة ونهارة فلن يزدهم دعائي إلا فرارة وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا في يابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم إهارا ثم إني أعلمت لهم وأسرت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مجرارا إلى أخر السور نصبر عليهم و... النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل عرفنا شيء من سيرة أول الرسل وسيرة خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم ماذا لقي من قومه في مكة وهو يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل كيف قابلوه بالأذاء بالقول والفعل قالوا ساحر قالوا كاهل قالوا كذاب قالوا مجنون قالوا أنه يتعلم من غيره يتعلم من النصارى أو من أهل الكتب السابقة معلم مجنون قالوا وقالوا ساحر كذاب إلى آخر ما قالوا يقولونه لأكرم الخلق عليه الصلاة والسلام وضعوا الأذى في طريقه وضعوا عليه الأذى وهو الساجد عليه الصلاة والسلام ضربوه بالحجارة حتى أدموا عقبه عليه الصلاة والسلام في الطائف شجوه في أحد وكثروا رباعيته وهشموا المغفرة على رأسه عليه الصلاة والسلام وهو أكبر الخلق وصبر عليه الصلاة والسلام وماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن نصره الله عز وجل وماذا قابلهم به بعد أن نصره الله؟ ودخل مكة بعد ثمان سنوات من الهجرة بعد خروته من مكة عاد إليها في السنة الثامنة من الهجرة ومعه ديوت الإسلام وكتائب التوحيد حتى استولى على مكة وظفر بأعدائه وجلس تحت قدمه عليه الصلاة والسلام وقال لهم يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خير أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء هذه سيرة الرسل عليهم الصلاة والسلام وانتظار الفرج وفي النهاية تكون العاقبة لهم بالنصر والنجاة ثم ننجي رسولنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن نبي سعيد بن الخدري رضي الله تعالى عنه يقول مرأ من منكم منكرا فلغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ألعب الجماعة بيّن الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الوجيد درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن كلاً منا يتحمل منها ما يستطيع مر منكم منكراً فليغيره بيزي إذا كان يستطيع إزالة المنكر لأن الله أعطاه سلطة أو السلطان, السلطان المسلمين وإمام المسلمين والله هذا الأمر هل يستطيع إزالة المنكر باليد استعمل اليد في إزالة المنكر فإن لم يستطع فبلسانه إذا كان ما عند الإنسان استطاعه لإزالة المنكر بيده فإنه ينتقل إلى المركبة الثانية إن لم يستطع فبلسانه بأن يبين يبين للناس الحلال والحرام والطاعات والمعاصي عن طريق المناصحة عن طريق يعني المناصحة الفردية فيما بينك وبينك أخيك المسلم وبين العصاد والمناصعة العلنية الخطاب والمحاضرات والندوات والدروس بالحكمة والموعرة الحسنة يبين ما يسكت يبين للناس ليهدي الله من يشاء عز وجل وكم من كلمة حكيمة أغنت عن كثير من القوة كلمة حكيمة تؤثر في القلوب كم من خطبة أو محاضرة أثرت ونفعت بإذن الله فذكر إنما أنت مذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يذكر من يخشى هذا كان الإنسان ما يستطيع ولا حول ولا قوة إلا بالله ما يستطيع أن يعلن للناس بيان ما وجب عليهم وما يحرم عليهم ما يستطيع بيّن المعروف والطاعات وينهى عن المنكر بالبيان فإنه لا أقل من أن ينكر بقلبه. لأن يكره المعاصي ويكره أهلاء عنهم إذا لم يكن في مخالطتهم طمع في هدايتهم والتأثير عليهم يعتزلهم ما يطمئن إليهم ويخالطهم مسرورا معهم ومنبسطا معهم لأن هذا هو المداهنة اللي يخالط الناس العصات والكستاق يخالطهم ولا ينكر عليهم ولا يكره ما هم عليه بقلبه بل يكون من شرح الصدر معهم منبسط البال هذه مداهنة هذه المداهنة المنهي عنه والإنشار بالقلب هذا واجب على كل مسلم لا يُعذر أحد به لأنه لا يمكن أن يمنع من الإنشار بالقلب أبداً فإذا كان لا يمكن المنكر بقلبه فهذا دليل على خلوه من الإيمان قال صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرجة وفي رواية وذلك أضعف الإيمان الإنشار بالقلب وقد هلك من لم يمكن المنكر بقلبه فإذاً مرتبة الإنكار بالقلب هذه واجبة عينية لا يعذر أحد بها أما الإنكار باليد والإنكار باللسان فهذا يكون حسب الإنكان وحسب الاستطاع والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطاعتم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم ثم لنعلم يا عباد الله أنه يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون أول مبادر أول مبادر لفعل الطاعة لفعل المعروف وترك المنكر وأن لا ينكر على الناس أشياء هو يفعلها في نفسه قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتابة فلا تعقلون قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقا عند الله أن تقول ما لا تفعلون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتابه يعني حتى ينفتح بطنه وتظهر أمعاؤه والعياذ بالله فيدور فيها يعني في أمعائه كما يدور الشمار برحاء اجتمعوا عليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمرون بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بلى ولكني كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي ونبي الله سعيب عليه الصلاة والسلام يقول لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع المسان أول ما يصلح نفسه حتى يكون قدوة حسنة هذا ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والهداية وأن يجعلنا وإياكم من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الحافظين لحدود الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد صحبه يا جمعين سائر يقول ما هي أن تلحتكم للشرار مرتدي الحمومي شاهدين من مكرار في الأماكن العامة في الأسواق والطاقة في الأمل وما كان ذلك وما كان برطفهم أفقال إلى جاوجدوا في الأماكن المذبورة أو المتاجة ما كان تلطي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الذي ننصح به الشباب وكل مسلم إذا رأى شيئا من المنكر أن ينصح اولا ينصح هذا المخالف فيما بينه وبينه ويبين له أن هذا لا يجوز وأن هذا منكر وأنه مسلم يجب عليها أن يتقي الله عز وجل يحذره بما يحفره من الأدلة, على الأدلة في الوعيد على العصات والسلام فإذا أزال المنكر بذلك الحمد لله يكون قد اختصر الطريق وسترى على هذا الإنسان إذا لم لم يجد هذا فيه بعد البيان وبعد النصيحة فعليه أن يبلغ عنه الجهة المختصة مولاة الأمور أهل الحسبة بلغ الهيئة عن هذا الشخص وعلى المكان الذي فيه المنكر هذه الخطوة الثانية التي يتقل أو يتابع ذلك ما يقول أن أبلغت القلاص يتابع هذا يتابع هذا لكن مع اتخاذ الحكمة والرفق والصبر والاحتساب يعني يفعى في هذا الإصلاح حتى يزول بإذن الله والبلاد والحمد لله لا تزال بخير بلاد الإسلامية وفيها والحمد لله فيها هيئة للأمر بالمعروف والنايع المنكر فيها مراكز في البلد في كل بلد عليه أن يتابع معهم وأن يكرر الشكاية إلى أن يزول هذا المنكر نعم تاني يقول ما قد تشجار النكاة إلا أن النواسي يضردن على الدفتة الحفرات ويرجدن كلام المسؤولين والمسؤولين وما قد من ذهاب السودة إلا هذين الحفرات أنه كانت نافذة من عضائبات الدفتة لكل حال إعلان النكاح مشروع إعلان النكاح بضرب الدف عليه من قبل النساء تضرب النساء الدفت عليه ولا باز يتغنين ببعض الألفاظ التي ليس فيها محذور والتي ليس فيها فتنة بعض الألفاظ أو بعض القصائد أو الشعر الخفيف الذي ليس فيه فتنة ولا يسمعه الرجال وإنما يكون في محيط النساء وفي مجمع النساء فقط هذا من الإعلان المشروع وكذلك من الاعلان صناعة الوليمة واجتماع الناس للأكل هذا أيضا من المشروع صناعة الوليمة لكن في حدود المشروع لا في حدود الإسراف والكذير والبذر ان هذا لا يجوز كل شيء تجاوز حده فإنه سينقلب إلى ضده أما جعل مثلا أغاني أو طرب أو جعل مثلا تسجيلات أو جعل مكرهونات والسماعات تأخذ أصوات النساء فهذا لا يجوز أن هذا يحصل فيه مفاسد ويحصل فيه السماع لأصوات النساء وإنما يكون هذا في داخل محيط النساء ولا يتعدى محيط النساء الموجودات ولا يقول أيضا ما يقول وإنما يكون في حدود زمن يسير قدر ما يحصل به الإعلان فقط وأما ترفي الإنسان امرأة تحضر مثل هذه الحفلات إذا كانت هذه الحفلات تتمشى على وجه المشروع وليس فيها محذور فلا بس أن يترك زوجته تحضر أما إذا تركب على حضورها محذور أو خطر عليها أو كانت هذه المجتمعات أو هذه التجمعات فيها منكرات فإنه لا يجوز للرجل أن يسمح لزوجته لحضور هذه الاجتماعات التي تشتمل على منكرات أو كان يترتب على حضورها خطر عليها في الطريق فإنه لا يجوز له أن يتركها تذهب إليه وتتعرض للخطر أو تتعرض للفتنان كيف ذلك عند التفصيل في الحفلات ويقول العريق تسوير حرام النبي صلى الله عليه وسلم لا المصورين وأخبر عنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة وأنهم في يوم القيامة تخبر هذه الصور ويكلفون أن ينفخ الروح في كل صورة صوروها في الدنيا وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الصور يوم القيامة يجعل للمصور في كل صورة النفس يعذب بها في نار جهنم الأمر عظيم لا يجوز التسوير لا في حولة الزواج إنما يجوز من التصوير ما دعت إليه الضرورة صورة التابعية صورة رخصة القيادة أو بطاقة الشخصية أو جواز السفر هذه أمور أصبحت ملزمة فصارت ضرورية للإنسان في حدود الضرورة أما التصوير الفني أو للتذكار أو التصوير في الحفلات أو كل هذا لا يجوز هذا داخل في عموم النهي وعموم الشديد من الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فهل قلنا انكم من مناسك تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان الايمان وهل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فقط تقديم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على الايمان من باب الاهتمام للدلاله على اهميته والا فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان داخل بالإيمان لأن الايمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل ويدخل فيه الامر بالمعروف والنهي عن الميقصة ومن أعظم فصال الإيمان وإنما أفرد بالذكر لأجل تنبيه على أهميته كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فإفراد الصلاة الوسطى بالذكر بعد دخولها في قول حافظوا على الصلوات لأهميتها وكما في قوله من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وجبريل وميكال فذكر جبريل وميكال مع أنهما داخ عظم شأنهما عليه الصلاة والسلام فقد يكون ذكر الشيء مفرداً مع دخوله فيما قبله او بعده لأجل الاهتمام به والتنبيه على عظم شأنه رجال الهيئة عليهم جانب الإنكار باليد وإزالة المنكر باليد لأن ولي الأمر أعطاهم السلطة في حدود ما منحهم ولي الأمر استعملون سلطتهم التي أعطاهم ولي الأمر هذا من خصوص ولي الأمر او رجال الفسبة الذين نصبهم ولي الأمر أما بقية المسلمين فيتعاونون كما ذكرنا يتعاونون مع أهل الحسبة بتبليغهم عن المنكرات ومحلاتها بعد أن يناصفوا أهلها ويعظوهم ويذكروهم فلابد كل واحد يساهل إنكار المنكر إما باليد وإما باللسان وعلى الجميع الإنكار بالقلب كان يقول ما هو الضوء المخصوص فيه في الخلالات الجوال؟ دان حديث الدف الدف معنا وغيره من القبول واشياء اخرى الدف معروف عند العرب الدف والغربال معروف عند العرب يرجع الى كتب اللغه ويعرف الدف فيها هو ما كان مستعملا عند العرب او في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اما ما يحدث من الات الطرب والموسيقى اي لا تجوز الموسيقى والالات الطرب هذه لا تجوز وليست دفا هذه لا تدخل في الدف الدف معروف عند العرب والغربال نعم متى يجود تغيير المنكر باليد وما هي الحدود اللامة لهذا التغيير لأنه نجد صلى الله عليه وسلم والسلام السبيل الأول السغير المنكر قلنا أن ال... يكون الانكار باليد ل... لأهل السلطة لأن لو قلنا أن كل واحد ينكر المنكر باليد صار في الجنية فوضى اختل الأمن فلابد من انضباط الأمور ولابد من الرجوع إلى ولاة الأمور في هذا لأن لا يختل الأمن لو كل واحد ينكر المنكر بيده ويكسر الأشياء ويضرب الناس و... لحصلت فوضى لأنه ليس مع سلطة بخلاف من معه سلطة وولاية من ولي الأمر فهذا الناس ينقادون له لكن يجيهم واحد ما معه سلطة ويضربهم أو يكسر أشيائهم فإنهم ينتقمون لأنفسهم وتحصل الفوضى والإسلام لا يريد الفوضى وإنما يريد ضبط الأمور ويريد اجتناع الكلمة لا يريد الفوضى نعم ما تسمى الناشيد المسمى الإسلامية وما تسمى التنفيذيات المسمى الجمية وما تسمى نهاية كرة القدم والتصفير أما قضية الأناشيد الأناشيد عربية ما تسمى تسمية الإسلامية خطأ لكن تسمى أناشيد عربية وأما حكمها المعروف من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحدات في السفر أن يحدو بالإبل لأجل أن تتبع صوت الراعي أو صوت الحادي وكذلك رخص في إنشاء في الشعر وقت العمل ووقت التعب من العمل كما في بناء المسجد النبوي فإنشاء شيء من الشعر في حالة السفر لأجل تنشيط على السير أو لأجل إزالة النوم والنعاس عن المسافرين أو لأجل تنشيط العاملين في البناء هذه أمور وردت بها السنة ولا باس بها لكن لا تكون بأصوات جماعية ونغمات تنغيمات ترنيمات وإنما كل واحد ينشد بصوته ولا يرتبط جماعة آخرين منظمين وينغيمون الصوت ويصبح على شكل ترانيم النصارى أو ترانيم الصوفية لا هذا لا, يجوز، هذا لا يجوز نحن نتبع الأصل في الأغاني التحريم الأصل في الغناء التحريم وإنما يرخص منه بما وردت الأدلة به وهو الحدى في السفر أو شيء من الغناء وقت الاستآمة من العمل بأصوات فرضية لا بأصوات منظمة وأصوات منغمة وأصوات لها فرق إن شاب يرسبونها على هذا كله لا يرخص فيه لأنه من الزيادة على ما جاء في الأدلة اتخاذها وسيلة للدعوة كما يظلم بعضهم هذا غلط لأن وسائل الدعوة ومنهج الدعوة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله وليس منها الأناشيد ليس منها الأناشيد نرجع إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نرجع إلى منهجه في الدعوة كيف كان يدعو الناس ونمشي على حذوه صلى الله عليه وسلم هل نجد أن الرسول رتب أناشيد لأجل الدعوة والله ما أظن هذا موضوع كذلك التمثيليات والأشياء كلها مستوردة ليست من الطرق او وسائل الدعوة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم هذه كلها مستوردة وفيها تقليد للكفار وما أظن فيها جدوى وإنما فيها طرفيه عن الحاضرين وربما أنه يتقمص شخصيات الإسلامية من لا يصلح الذي مثلا يتقمص شخصية عمر أو شخصية أبي بكر أو شخصية شيخ الإسلام من تنية أو الإمام أحمد وهو ليس على هذا المستوى والحاصل أن هذا لا يدوش كنفليات ولا الأناشيد ونجعلها من وسائل الدعوه لكن الانشاد انشاد الشعر في حدود ما ورد بالادله لا فاس به والرخصه الى جاء في الاطر عليها ولا يزاد عليها والله <نصرس> اعلم ثابت السؤال السابق فقيت فيه كلمة وهي حكم لعب الكرة لا شك أن لعب الكرة إذا كان في حدود لا يكون معه فشف للعورات ولا يكون معه تضييع للصلاة أو تعطيل للمصالح النافعة في الدين والدنيا وإنما يكون في حدود شيء يسير لتقوية الجسم ويكون خاليا من المنكرات حال القدر مباح لكن إذا خرج عنه هذه الحدود صار فيه كشف العورات أو صار فيه استمرار حتى تضاع الصلوات أو تؤخر عن أوقاتها أو يكثر هذا حتى يطغى على حياة الإنسان حيث يصبح ما له مهنه إلا نعب الكرة أو يسمى بالفنانة والرياضي هذه مهنته فالمسلم أعز من ذلك المسلم له مسؤولية في الحياة وله قيمة في الحياة أعز من أنه يصبح مجرد لاعب ما له هم من اللعب نعم ما هو وسيلة هذا ليس من وسائل الدعوة لأن وسائل الدعوة يتبع فيها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا من المباحات في الحدود والشروط التي ذكرناها يكون من المباحات لأجل تقوية الجسم أو يعطاش شيء من الراحة للنفس نعم أما أن وسيلة دعوة من وسائل الدعوة هذا لا أعرف أنه من وسائل الدعوة نحن لا ندخل في وسائل الدعوة شيئا ليس منها نعم هل تتتعلم أنه ليس من السياسة؟ لا شك أن لبس المرأة للشيء الضيق الذي يبين مفاتن جسمها لا يجوز لا يجوز إلا عند زوجها فقط أما عند غير زوجها وغير فراش زوجها لا يجوز هذا حتى ولو كان بحضرة نساء لأن هذا يكون قدوة سيئة لغيرها إذا رأيناها هذا ليقتدين بها فتكون هي قدوة سيئة لغيرها وأيضاً هي مأمورة بسكر عورتها بالضافي والساتب عن كل أحد إلا عن, إلا, عن زوجها إلا عن زوجها تستر عورتها عن النساء كما تسترها عن اللجان ما تستر معكم شعر الحاجبين فهذا لا يجوز إزالته بأي وسيلة لا بنفس ولا بقص ولا بإزالة بأي وسيلة لأن هذا هو النمص الذي دعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته لقد لعن صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة النامصة التي تقفت سعر من نفسها أو من غيرها والمتنمصة التي تطلب ذلك تطلب من غيرها أن يزيله من وجهها من من, من من حاجبها فهذا من الكبائر لأن المعصية إذا لعن عليها صارت من الكبائر ولأن هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى الذي أخبر الله تعالى أنه من أمر الشيطان ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله وأما إزالة الشعر من بقية الوجه فهذا ما يسمى عند العلماء بالحف شمونها الحف إزالة شعر الحاجب هذا يسمى النمص أما إزالة شعر الوجه هذا يسمى الحف فهذا إذا كان مشوها للوجه بقاه في تشميل الوجه وشين للوجه لا بأس بإزالته أما إذا كان عاديا لا يفت النظر فهذا قد اختلف أهل العلم في حكم إزالته فمنهم من منع منه واعتبره داخلا في النمص ومنهم من رخص فيه والأحوط والأبرى للزمة أنه إذا لم يكن مشوها للوجه فإنه لا يؤخذ فليترك لأنه ليس في أخذه فائدة وليس في بقائه مضرة نعم تالي أيضا لن لا يجوز له أن يعمل في هذه الشركة التي فيها إساءة إلى الإسلام والمسلمين وهو لا يستطيع إزالة ذلك بل عليه أن يطلب الرزق في غير هذه الشركة والله تعالى يقول ومن يفتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب والله جل وعلا عدد او أكثر من اسباب الرزق ولم يقصره على هذه الجهه التي فيها الاساءه الى دين الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه نعم <تصفيق> هذه الايه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَضُرُّكُ مَنْ ظَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ يُبَيِّنُ الله سبحانه وتعالى أن المهكد لا يضره ضلال من ظل وهذا صحيح هذا هو الحق لأن كل يجزى بعمله كل يجزى بعمله من, من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ولا تجر واجرة وجر أخرى فالإنسان إذا اهتدى لأن فعل ما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه فقد اهتدى ولا يضره ظلال الظالين وكفر الكافرين وإنما إثمهم على أنفسهم لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما فهم ذلك بعض الناس لأن الذي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو يستطيع القيام به لا يعتبر, لا يعتبر مهتدياً لأن المهتدي هو الذي يفعل ما أمر الله تعالى به ومن أعظم ما أمر الله تعالى به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا تركه لم يكن مهتدياً الهداية الثامة الله جل وعلا اشترط إذا اهتديتم ويدخل في هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها فإذا قام الإنسان بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد اهتدى وبعد ذلك هو لا يملك أنه يهدي الناس او أنه يخلق الإيمان في قلوب الناس لأن هذا من أمر الله عز وجل إنك لا تهدي من ولا ولكن الله يهدي من يشاء فالهداية التي هي بمعنى التوفيق للإيمان هذه بيد الله أما الهداية التي هي بمعنى البيان والدعوة والأمر بالمعروف والنعي عن المنكر هذه يستطيعها الإنسان يستطيعها الرسول صلى الله عليه وسلم ويستطيعها كل من اقتدى به وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لتهدي رسول يهدي بمعنى أنه مبين للناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم الخير عليه الصلاة والسلام وكذلك أسبعه من الناس <تصفيق> هذا قلنا إن دعوة إلى الله تكون على مراسل الجاهل هذا يبين له يبين له بدون تعنيف فإذا بين له وتباط في القبول والعمل هذا يوعظ ويخوف بالله عز وجل فإذا لم تجي فيه الموعظة وصار عند الشيء من رد الفعل أو من الاستدلالات الباطلة فإنه يجادل إذا صار عندي شيء من تبرير ما عليه من الباطل هذا يجادل بالتي هي أحسن فإذا لم تجد معه هذه الأمور فإنه يكون قد ظلم فهذا يقام معه ما يليق بالظالم من المنع والردع بحسب الاستطاعة نعم ما حكمه؟ تحدث المرأة مع صاحب المحل المسجر أو التحدث الذي بقدر الحاجة وليس فيه فتنة لا فأس به النساء تكلم الرجال في الحاجات الأمور التي لا فتمة فيها في حدود الحاجة أما إذا كان ذلك مصحوبا بضحك أو بمباسطة أو بصوت فهذا محرم لا يجوز قل سبحانه وتعالى لأزواج نبيه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا لا يعرفه الناس وبقدر الحاجة أما ما زاد عن ذلك كان على طريق الضحك والمباسطة أو بصوت فاتم أو غير ذلك أو أن تكشف وجهها أمامه أو تكشف ذراعيها أو كفيها فهذه كلها محرمات ومكرات ومن أسباب الفثنة ومن أسباب الوقوع في الفاحشة فيجب على المرأة المسلمة التي تخاذ الله عز وجل أن تتقي الله وأن لا تكلم الرجال الأجانب بكلام يطمعهم فيها ويفتن قلوبهم تتجنب هذا الأمر وإذا احتاجت للذهاب إلى, إلى مسجر أو إلى مكان فيه الرجال فلتحتشم وستتسكر وتتأدب هياده الاسلام واذا كلمه الرجال فان الكلام المعروف الذي لا شك مكفيه ولا ريبه فيه جزا الله معالي الشيخ خير الجزاء وجعل الله هو اياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وتقبلوا تحياتي اخوانكم في تسهيلات الرايه الاسلاميه بالرياض هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات إخوانكم في موقع التوحيد التوحيد دوت نت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته